بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم ختمة كاملة لكتاب الله الكريم من صلاة القيام في شهر رمضان وذلك بصوت فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تفرو في ميزان؟ وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمال والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبليان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه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 يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنْ أَصْطَفَتُمْ أَنْتَ فُضُوْمًا أَقْفَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفُضُونَ أَنْتَ فُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّتُوا مَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُهَادَةٌ مِن ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كبهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بفيما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها الملرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 القصرات الطرف لم يفهمهن الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكمات كذبان كأنهم المياقوط والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جذاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان على رفرف كبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته